إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين وَإِلَى رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُون فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَنَجِّ مُنَّى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنَّجَيْنَا هُوَ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ ثمَُّا أَغْرَقَناَا بَعْدُ الْ البَاقين إِ فِي ذَالِِكَ لَ آيَه وَمَا كانَانَ أَكْثَرهُمْ مُؤمنِنِ وَإِن رَبَّكَ لَ العززُ الرَّحيم كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنّ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 وَتََّخِذُونَ مَصَانِ علىى عَلَّكُمْ تَخْلدُون وَإذاَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَارين فَاتَّقُ اللهه وَأَطيعُون وَاتَّقُل الذي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون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 فاتقوا الله وأطيعون وما أَسْأَلُكُمْ عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون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 ولا تمسسوها بسوء ان فياخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فاصبحوا نادمين فاخذهم العذاب ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَنْكَتِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ قُ اللهه وَطون وَماَا أَسْألُكُمْ عَلَيْهِ مِ أَجرٍ إن أَجرِْيَ إِللاا عَى رَبِّ العالممين